وَسَنَفْتَحُ وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِّن مَّرَاءِ جَهَنَّمَ مِّن مَّرَاءِ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ, صديد ويسقى من ماء صديد ماء مِنَّ نَائٍ صَدِيدٌ يَتَجَمَّعُونَ كَادُوا يَسِيرُونَ يَتَجَمَّعُونَ وَلاَ يَكَادُونَ يَسِيرُونَ وَيَأْتِيهِمُ الْمَوْتُ من كل مكان هو بمنيت وما هو بمنيت ومن ورائهم عذاب ومن ورائهم عذاب غريم مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم امال كنرماد استتدت بالريح في يوم عاصف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 وَمَا رَسُولُ إِلَّا جَمِيعًا فَقَالَ الضَّعْفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّكُمْ لَنَكُنَّ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ فَهَلْ أَنْتُمْ عنا مِنَ الْعَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالَ شيء نَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ قَالَ لَوْ نَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ لَيْنَا اجَتَّعْنَا ام صَبَرْنَا ما لَنَا ما لَنَا من محيص وقَالَ الشَّيْطَانُ إِنَّمَا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدًا حَقًّا وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كان لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُطْوَانٍ إلا, إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَفَسَدتُمْ لِي فَلَا تَنُومُوا وَلَنَمُؤْ أَنْفُسَكُمْ فَلَا تَنُومُوا وَلَنَمُؤْ اسنيتكم انا ات بمصرخي ما أنا وما انا ات كفرت بما اسرفتمه من ميعاد ان الظالمين لهم عذاب اليم وأودف النذينَ آموا امن الصّالفات جّ وأودفِن الذينَ آمنوا وعِن الصّالفات جّ جّات تجرين يَخْتَلِقُ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِينَا خَالِدِينَ فِينَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِي أَنَامِ